والله يهدي من يشاء ولا صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهدا ايمانهم لان امرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ